117. وإنه على ذلك لشهيد 118. وإنه لحب الخير لشديد 119. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور 110. وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير